فَإِنْ تَنَابَ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ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 فَإِنْ تَنَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَثُوا أيمَانَهُم مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَقَالُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أِمْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَأْتَهُنَّ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُ أيمَانَهُمْ وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوْكُمْ أَوَّلَ مَظْهُرٍ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 أيها الذين آمنوا إن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 إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِدَّةَ اللَّهِ إثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يُومَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الْذِّنُّ الْقَيِيمُ فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافِثًا كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَثَوْا أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ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 اللهم بعثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبا لو ولاضروا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين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 قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أقنعهم الله ورسوله من فضله. فَإِن يَتُوبُوا يَكُن خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم في الأرض مِّن وَلٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُم مَّن عَاهَدَ اللَّهَ أَلَّا يُؤْمِنَ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْكَافِرِينَ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 الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فاسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم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 وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك كأموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أفسهم وهم كافرون.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 ولَعَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الْدَمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءٌ رَضُوا بِأَيِّ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 قالبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاءا بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشدوا كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدواء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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدنهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وَمِنْ مَنْحَوْكُم مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَا يُرْدُونَ إلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ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 من حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعذن عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله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 ثم صَافُ صرف الله قلوبهم بأنهم قول لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم